قوارير من فضة قدرها تقديرا ويصبون فيها كأسا كان مزاجها زجبيلا عينا فيها تسمى سل سبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لئلأم ثورا